إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمفرة وأجر كريم. بشر رب العالمين قلت يا بني الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم وتيك أبو كافرة تو بترسين العذاب رب العالمين ونا ترسيني لا يؤمنون أو إيمان نائنا بواري نائنا. بس مع ما قلتش معناه فندانيا يعني ناب تبيجي وهندا تو دعوات جالوانا هر دعوی جل هت کردن، بس وقتی یعنی خودت بشت پیامبر اسلام الله علیه وسلم و بشت مایمان دارش، بشت وقتی دعوی جل ای کی وقتی تو ای کی نصیحت کی، وقتی تو برای ای کی داره حق و کراس، هکوی ایمان نینا و باور نینا نبیتو چپ و سر و حقیه و سر و دعوی توی هاتوی بر دوام بی، بلکه بر امباریت کامل نکت و دعوی بود کی، و نصیحت اما تو نبیچپ کی. دا بي صاروبي اا توي نبي صاروبي اا ايدي دل اعيد رب العالمين بلكي ابرو ايماننا اني تتوب منك بلسببك بلدوسبه بلكي سنه بدي وكي 2 سنه دي بلكي 10 سنه دي بلكي اما امره و ईमान دار ابي دعواتك ابي نصح حديثك او هم قبه خدانه اجر خيرها هو باشترين كار مرو في رات بيد تشتي ايمانه خديتني وهو مروف دعوة و أمر بالمعروف و عن المنكر ولكن هناك رب العالميش ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يعني كسا نوي باشتر ناضي و كسا نوي درستر نيا و حق دعا إلى الله دعوة و بانقوازيب كتب دينة خده و عمل صالحا وقال هناك قشف كتب آبخش عمل صالح بکت آبخو تسليم امير رب العالمين بکت آما مگه و خدا نخو خير خو اجرا با؟ آما خالد جبایينه تما خالد جشنه تما نصيحتوي مروف ايمانينه اين نبارينه اينن؟ آباعندي ونيه اواعده رب العالمينه دل يلان رب العالمينه. اينما تنظرو؟ آو نصيحتتا و انذارات و ترساندنها تا د فواده كيدت اينما تنظرو؟ يعني أي محمد صلى الله عليه وسلم وقتدتوا يكي ترسيني العذاب رب العالمين اف ترسادنا كي يدي فايديني والجريد وكي يدي العذاب رب العالمين ودرابي تأمنه رب العالمين جيبجيك ويشتحران قليديرك من اتبع الذكره او كساوي دي حقيبكي او كسا اتبع الذكر هنك علماء يقولون هنك مفسره رحمته يقولون يقولون من اتبع القرآنه يعني او كسد دي قرآن جلد إيمان بقرآن اي نبيت وعملي بقرآن اما وقت دون نصيحات، اي نصيحات تده لي يبقى وقت تبجي ابيت تبكى واجبات تجيتكات وقت تبجي انك حرامة دخول اديركات اما اديره، وكهنا آتي منهجي من هجيوه منهجي نبيت، من منهجي سنر نبيت، من هجيوه دين نبيت من هجيوه هوه نفسوي بيت او ساعته دكشتكي قل هوه نفسويه بقوشه بقوشه عقل وید گرید دیرواب چی تو او رابید بس ویب کرد و چشته که دلیبی پنهوش شد هوای نفسویی پنهوششان نکرد. اف مروندی تو نصیحت طلب کرد نصیحتی قابل نکرد که این نصیحتی من نصیحت کرد دی هوای نفسویی بو دلیه حذاب او ناف دلیبی دهی اما لکی دی چ فایده ای جا خدایت بشد به عنباری سال الله علیه وسلم این ذرات او ترساندنده و نصیحتی دادی که وكيه دي بخوف مفايلة وارغة دي عمالي من اتبع الذكره هاو كسي دي قرآن بجن هاو دي ديني بجن جد جه بجي ذكر قرآن هر وكي يندك مفسره بتي جندك اشي بتي الذكر بحسي همو دينية بحسي قرآنية بحسي السنةية بحسي مو وحاقية وخدبو بي عمبانه نواتي صلى الله عليه وآله وسلم وهر دوكو غد كتبه اختي رب يقول إنا نحن نزلنا الذكره وإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ أفهر دقاء باتجريتا فهم قرآن وهم كيش باتجريت هم سنة وحديثة بعمل صلى الله عليه وسلم باتجريت چي كيف أن نروف دي هر اي كلمة اي كي نصيحات المروفية مروف دي حقية ناجد مروف زايد مروف دي قرآن و نصحات سنة ناجد كنغي ويا هكمل فيديو القرآن والسنة بيجوا. خدید الله عليه وسلم إنما تنذر من يتبع الذكرات. بجيد. إن ذعرته وترسان وي ذي أول كسف فوائد دي بيد. أبيدي هواي هواي نفس خواه بتيبش خو. هم هما ودين وحقيقي دناء هما. أما ذي وقت و داد تو بیش از حرامه دخول دیر کرد وقت بیش از شرکه دخول دیر کرد وقت بیش از بدعا دخول دیر کرد وقت بیش از گناهه دخول دیر کرد اما این هندی بو بیشی چه فایده روی ندارد چه فایده یکسین ندارد او کسی دی بقران نجیت و دی سنت نجیت و دی حقیق نجیت هنیه تو نصیحت که هندی تو پرسیده افتاد چه فایده می ندازد و خشیان رحمانه و الخدا برترسید نه و الرحمن عن رب العالمين كي أكل نافذوي الرحمنة خدانا رحمة مازنا أو كسر الرحمن الترسيد من يأو الترس رب العالمين نافذ لبيد أبيد أفايا دفويدين والجريد والقريد وقت بيجي افا حرام وقت بيجي اتقي الله لترسيد ودي ترسان دنعتا دفويدي الرحمنة ويرش يدودي الرحمنة شو رب العالمين جلك رحمة هكملوا في الخداة <سؤال> الرسيا وملوا في القرآن يجود حقيقة شو هكملوا في جناح الشباب ونهاج جناح الشباب رب العالمين خدانا رحمة مازن هذا رحمة ملوا بشه رحماوي دش الملوكيات دوا جناح سام ملو فينا هل توحيد رب ناسيد نجيد دي سرنا نجيد دي نجيد جابوا خداو الله عليه رب العالمين ونير اور رحمان ایمانداری دات و رحمت کنه دنا و واکسنا دنا و وا بر دوام رب العالمين هاي وكيرب العالمين قران يجتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون و هم بس دنیا من واجب کری و یه خاص و تایبت کری روز قیامت ابو کی رحم خو بواید متقی دنیا و آخرت رحم کا خاص رب العالمه دواین دوبد دنیا دا عمل صالح و ایمان دوبد لیشین کرد و روز قیامتش ده خلاصهت الاغ ریج هنمه خلاصهت العذاب ساحم حشره عوانه همه دهیت خلاصه من کی نامروفت متقینه همه جناحها وكتو خرافي وكتو سر جناحه بالدوامات هتاد مريد هتاد مريد أبا أفرح ما بوفا رب العالمين أبى أفرح ما بوفا كسا فسأكتب ورحمة وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقونه من هذا يرجوتي وخشيا الرحمنة يعني أولا خداب ترسيط الرحمن بترسيط بالغيب يعني مين خدنا ديت يا يعني وخشي الرحمن بالغيب يعني وقت يبتنه بيت الخده بترسي كس لالي نبيت؟ اشتام مروف ناف خالكي دا مروف غلق جرا غناحو ناكد خرابي هناك. هو وقت يبتنش بيت ترسي خده هناك. اما هنجيا اما وقت تو نصيحاتك لديك اف مروفانات دي نصيحات تفايده وقت تو ترسي نيل غناحك و خرابيك دي ترسي تو دي دست بل برده وغناح وغ حراميا با. الرحمن بالغيب. يعني وقت بتنبيت يكون هناك ترسيل يعني هو ان أي محمد صلى الله اي وسلم أي دار. أبي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي العذاب اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي بمعفورة يعني لخوش بينك فقالك ما ظن بوذانا رب العالمين يحازركي كريم واجرك خيرك جلك ما ظنها وجلك قدرة قدر وده هتقتين كبحشته وهو خوشينه وأمن بحشته رب العالمين بشتبي عن صلى الله عليه وسلم يا محمد أويه بيت تشرب كا تفهم زقني يبدأ رب العالمين رب العالمين خيرك جلك ما ظنها قدر يا وقدر وهذه تجدا الدنيا لا يرى رب العالمين بقدر والآخرة إيش لا يرى رب العالمين بقدر وبحشتة فر نعمات رب العالمين بوانا دوناي أفنى تو في مزجينة اي محمد صلى الله عليه وسلم بحش بوفا بو كسنة بحش بوفا كسنة هم وكاسقون يا الدعاء بحش دبكات بحش وانية نؤمن في بصرمان نابد كنابد هاي كاسلا نابد معروف في بيتي نرفق نحابكات وخرابيابكات و, و... عمل صالح و جماعت تقسیمیه دنبال کدومش دیگه چه کدش؟ مل بحشت بود من باهاکوم منم می‌دونه که بو که می‌تونه بخوره دیگه چی می‌بپاشد؟ منی اون مهروریه و مهروره و سریج شوی فهنده. اما رب العالمین یه گویی بو مزجینیه یال خوشبینه و بحشت و قادر جد نمیده و کسانه منی تبع ذکرة و خشی الرحمانه. آوکسای دی حقیب کدی و دی قرآن مپ و دی سنت مپ کدی و ول خداپ ترسید. این یه عنوان رب العالمین فأنا رب العالمين بيشتبي عملي صلى الله عليه وسلم مزجين يبدأ خدد اللي خوش بال أو جناح أو تقصيرية أو تقام وأجر كريم وأجرك قدر يماظنه وقدر وديهيته درتن نعف رجا قيامات النعف بحشتده إنا نحن نحيي الموت بيشتبياتنا رب العالمين بيجي أمتني فبعلا إنا بتعظيمها ونحنوش بتعظيمها شúng رب العالمين هما ماسرة وكارثة ويل هما ماسرة، لأن هنلاو خدي إيكا، هذا عالمي تني إيكا. بس بونا وقت إني رب العالمين يحيي بل هندي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا يمرو فيه رب العالميني سلطة ودى صلاة ومال الدنيا يمرو فيه كافر بو واحدة من وقشاق الكري إبراهيم عليه الصلاة والسلام قلت ربي الذي يحيي ويميته قلت ربي من أهوه كيف تحدث؟ أهوه ساختك تد منيني إيه كالكارت رب العالمين قلت كه وني يون ديارك كسي أفا إلا يخدين بيد وني يناوي وي بنيت تينجاش نهو جهولاته نزارينو كفره وي اناو هي و وداي شتكا وداي صاحكا مدمنه صاحكا نهو يو شبو اقي هكما يا دومي سال دو بوتالا بس و شو و رب العالمین ونیه صاحب کرناوی و چه کرناوی و مرناوی آهونیه وقتی یکی مینید یا هونیه رب العالمین یکیه هنیه دشی لکت وجود دانیه دی این توجه داده دشی کرد و نیه و یکی شونیه به صارف کردنو به چگونه آب داده تو به چیست به کهیده دشی کرد در راه نافگیانه میشی کرد دی این تا داره همایو تو و نیه وقتی دش خالق خویاکی مرینن نشن شریپ کنه نشن مری اینلا هک اذنا خودش سریبید یا نه؟ ای کی بکوچن نشن بکوچن اینلا هک اذنا خودش سریبید چونکه گرای جارهای بینه جرای به کی خو صارخه قوایتی بوم رو و کی بتنه ما مرورهاتی ناف و فشته صاروخ صارخ ویجی کردی و نکویی کردی یه وقتی داریش چی بیه می سلامت بیه چل نهادیا و جرای ونی به کی بسی بین آبامو ها هفتی ونیاب کوچه لپ کن کوی مروای نهیل نو بکشم. حتی خود حسن کد تو اذن خود سر نمید کس نشید لپ کرد کس صاح کد کوچه کد منکس ای کی ببینید بس کاریم اینا نحنو نحی الموتا بس امین میای دساق کینا و رجاقیمتی نحی الموتا. ام رجاقیمتی دم میای دساق کینا با و وقالت رب العالميني هموت مظلم و هرمانو كودشهد ان نحن نحي الموتى يعني امن او دلت مريد الكينه و صح كينه او مرين مريد ومرين و مريد بربي امريرا بالعالميني و برخا خرابية رب العالمين مش امن كينا. أمن كينه امن و دلت صح كينه جرى كونه ايمانه و رونه و هيه و وتوحيد و هيه و توحيد كينه و نب قرآن و سنت و وحیه وتمرن اب گناهها چیله و مروری دلای مروری مروری چه گناهکرند و تو بناکرند و هر داردوام بو دلای مروری چیله بس گیانی وی چیه گیانی وی صحصه سعیدی داده چی جرایبرانم میشه هرین دلایش چیله که این دلایش صحح کنن با جارقانه دلیبی پاکش بیاید و جارقانه رونا ایمان و توحید و حقیه بشه نه دلیبی دا بلند دخا ز کیب کرد دخا ز ربه الله علیه و قلوب العبادی بین اصبعی من اصابع الرحمنی بشه دلیت همه عباد خدا یه ما بین دو تبلت ربه عالمینی که ربه تبلت های لایقی کنه لایق ذات ربه عالمینه نوکی تبلت منه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 برهن دكتي إن نحن نحيي الموتى، ربع عميق دكتي أمتنى مرورا أمد مري صاد كينابا، ودي سدلت مري شد كين، دلت مري صاد كينابا بإيمانه، دلت مري صاد كينابا بإعقيدك راس، توحيد، بحقية بوية وحي يا وخدع هنا تي، بس أوانه دل بشرتين، دل بصعب نابا، وشو علاج ديش منينه؟ ودل بصعب نابا ونيا صعب نابا أم معنوي إلا يش این نیت داره خازه رب العالمینی بکی و این نیت فجر ربوبی من هجی ابرقدام و معدنای قرآن و سنته. همونو که ونیا چند لخد و پشکید و ونیا علم پشکید چو علاجی دینی نه. نیه عزیزم الله علاجی و اگر دوستشید آوید یا اندی نزد چند نوع تمرینه که ایان نزدیکه چیلری نختره کنفی هرچه آخه نکاو بید. اما چو چنینه علاج نیه. هلا جهنا كدلمنرو في أي مربى برجو بس أوا مرف بدري تابو رب رب وسبب رب دانا في رب بمجوتي ونكتب ما قدموا رب العالمين بجد صاح ده اوشتوا پیش خدا غرای کرین دنیاه دا همه دهیت ده انویسین و نکتبو ما قدمو کوا چه پیش خدا غرای کرین؟ ایمان و عمل صالح و کارت باشید پیش خدا غرای و یه ایش کفر و نفاق و شک و دودلی و خرابی و گناحید پیش خدا غرای کرین همه چه نهاتین؟ همه ایت هاتین و نکتبو ما قدمو برهند چجار منوگه سرمان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 الناف كتاب عمله صالح دا والناف واش يدا جهات يعني ميسين بس هدبوه نكتبوا ما قدموه يعني خوشي بنجلي من روا أو شليتهم كان أو آخر نيتهم كان أو قارتهم كان هم كل دهان هم تينان ميسين وهمير رجاقيناماتجذتشي قال من ربي هذا كلام هم حساب قال قال من ربي هذا كلام وآثارهم آثارهم يعني أوشته ديواش رماي أبي إيه الكلام سيره آثارهم يعني او اجتوات ديخو هلاي او اجتو باشي اياني احراوية يعني منوفك يمري بس اما وقتاوي الدنيا داخل خلقك فيرا قرآن كري اندي خلق في قرآن او منوفك افكسا فيرا قرآن كري اندي افكسا قرآن بخير ديگه نوي او آثارهم يعني او اجتوات ديواش هابوتا تنويسي منوفك او ريكا قشي كري ندیا فرای که ما خیر جنا خدانی بلا خدان چله ادید مریجمی منو وکی مز گفت اكو وکی منو وکی ساش فکو اكو وکی منو وکی خانی که چیکری بو فقیر خانی که چیکری بو یتیم هر خیره اكو باشی که هوی که پشتیمر نومروی بمینته و همو اوا و آثارم همو چته همو بو الله هر که تئریسی مو مروی برندش پیغمبر صلی الله علیه گوت که جه اکی که سرنت اکا پی عمالی سالله و عید سمشته که شریعتی او رابید چی لرکد؟ او رابید صاخ کد اول وی جه و نیشه خلکی بدهد این نوعی چند کس عملی وی خیرهد کند همون دبوی کسی چید او خلک فیره افنده کری او چند کس عملی وی هندهد کند هر دبویی هید اوش مرن نیشه به چی گد خدا هر دبویی مروی چند اوش مرن نیشه به خدا هر هو کارهندنش خیره پیامبر صبح و علیه و سلام همه ما استرها اجرایی همه ما استرها یه دیوی کیه صحبت پیامبرینه چون که برای کوچه اف دینه و اف حقیه و گشتیه که یو گشتیم یه همه ما استرای مرف بکد که مرف حس کد مونیا گل اجرام مرف حس کد پشتی مرنام مرفی هر ناپرچیان کنجی می‌روف یه همه باشتری اگر گفت که آوا کم، اگر بیشتر از درای که بیشتر از هر خیرکوباشی که همید یه همه باشتره علم، علم که شرعیتش لب تو پش خوب تو آن که قرآن نشایکی بده، تو اخلاق که پیامبری سالاسلم نشایکی بده، آخنه به آوا دمین چون یهای که تندیش آید، آبی صبحانه دیش آورد خودت، کار ویدن دیش آورد خودت. او هر هو اقدیم می‌دم، اما بلکه روزه‌کهای وی آرکاتا چه کی دچنده؟ نخرابید و درآبید، چون ارک نامید، هرگاه که همون دیتا راکن دیدید آخشت. افاض برندی عیه همه ماستری که مون رو بدمینده و بلده وانتری چیه علم شرعیه و نیا الفاتحه ای کیفیتی. نیو کره خمر رو فرق کرد، کچا خو فرق کرد، خزانه خو فرق کرد. هر یک او بی. یعنی الله واحد. یعنی هر صورت قدمید. اینجا که تقران همو نشاید. اون یک جار خیره تر نشده. یک جار دماغزمید. هاکه تقران حديث نام بندش نشده انسان الله و علی و سلام. اون یک جار خیره ما رو بید ماغزمید. هاکه یکی کتابش کرد عقیده کار راست و آموزش کار خرد پره اخلاق و پیامبری کار سال الله هستم چن آفکتی به ماه هند خیر دموکیشن بوی کسی چن آب آبچی کردی آب و آثار هم یعنی و نکت بو آثار هم یعنی آنچه دپشونش می‌دهموده بوامی‌دهم و هر وکیفش هر وکیبهندش اول کس خرابیش بشه خوبه تا و منو وکو نیا هاتی جای که قماره وکریه هر آسمان تمریتیش هک افجیم آبی تو ویمروایی تو بنکی ویتو سر وندم می‌نی. هر چند کسی نمیره قمار کنه، موفرد بر قنفیه قمار بنویجید، هممو کجید، هممو ویمروایی کجید، وی کسایی کجید، آو کسای اف خال کافیتی. یعنی یکی ونیا معروف یک جلچ جلو ونیا لولی مایت طبعا نه نه با سرمانج دخونه و غیره با سرمانج به هنی. همو جوابه. حتی تو بنا کدوسر ونده بمرید میاد و اصرارت روی پشتی یه هر لیف دنیا با او یه پشتی بی، یه پشتی بی، یه پشتی بی. اما هر گناه بوی چن؟ بوی چن؟ اولی اباجویی. مدام تو بنا ها دیدن. اما خاموش سیاقش نه، سیاق جاری نه. چطور حسنات الجاریه؟ او پشتی مرا میروی، حسنات باشید میروی. این هر هوایی کیش خالق فیره خرابی کر، خالق فیره یه های اول که سه و نیا ریبا اینو هدف منطقه‌ای دارویی جای دار، و تو بنکی دارو سال دیم ری. اماش چی دوبار، هر که چند کس وام معاملات رابطیت کنن وشود کن، بنا حد گه نه خودن و اولی اینو بلا خودن وقتی آدیدش بلا خودن وقتی می‌جیت. بله در رابط عمیق توی ونکت مقدم وآثار هم. و تو ام دوچ درن می‌سینیک. او عمل وابست پس خودم وقت می‌ریش پشتی و كدي تش بتي مو بينتبه ها مو تش دهيدان ويسينر تش بواشيبيد تش خرابييد و تفسير اكو ديج ده يا هاتي واثارهم يعني شين بيت و يعني وخطاهم يعني شين شين بين مروفي مرويتين تينا نيسين هكا بو باشي تش بيد هر شي لاكوا باشي بو نويج بيد بو صله الرحم بين بونده بيد ده سرد دنام برادر که خوب که ای بودن دو کس بو بو و پنج بی؟ بینی و بو هر شلوک باشیه بی بودن دوی دبتشی راستا که حالا ممالک خوب ای دوکی عفشین پیت همه مو به دشله هم مو بومر بیته نریسیم مبل مقاملش هک بو چج بی هک بود گنا حاج بی و بود خرابیج بی یکی ایرا بچه تا بازاره کدی دهولت کردی دزینو ده ده ده هم کرد چن پنجگاه تا ود همه مو عفشین پیت بی بچه دنریسیم مو ولكن هناك تابعية، رحمة الله تعالى بيشيار بيشيار بأي مرون بجنغا في النبا بجيار رب العالمين وليا خو او چشلالي ناشيت او چش جيتا بيخو دانوه كا بشتي بيته تبقراتك بل في حوالك نبدأتو شين بيته چلتك نهلی تاك بيت بيت اما رب ما قدم و آثارهم عن شين بيته وهموتين في صلى الله عليه وسلم بنو سلامه مولوان فنشت المدينه بو عیناق مدينه دا نو بو چګه دره خوچره مدینه بو نه د پیغمبر صلی الله علیه و سلم او رسول الله هم حسکين مو نه خو بینه نک مزگافته دا نه زی کی مزگافته بینو دا حج فرض زيبه نیمه مزگافته او دا نويجه جماعت المناجن نه پیغمبر صلی الله علیه و سلم غته یا بني سلامه دياركم تكتب اثاركم وتلجيحو بمن وننه نک مزگافته کوییش شین پیت هنگو همو بوم میتونن امیسین. چند پنجگاه ون که تن, تن ناتاد گفته، تا من اولی دیر بید چیشکتی دنیا پنجگاه بتویی چنا؟ زورترن. کویی تو ده این راهی نزیک بی. بس گوییه او آثارش شین پیت هموده دستشان. به هند بیگم باری صلّا و سلام موتال ماله خوب مینن. اول ویره بیمینن کویی آو شین پیت هنگو همو ده مگویی لیم. همو حسنات و همو خیر ده مگو هیتا امیسین. آفرار عالم و ما و آ يعني عملي مروي هم شين بيد مروي هم ديب مروي هنا نويسي رجاكه شوره كه اخيره بيت هان هكه گناه بيتو خراب بيت وكل شيء طبعا همچته احصيناه يعني مي نويسي في امام مبين يعني ناف امام يعني اصل يعني همو مي نويسي ناف اصل كده وأصله كده همو كتابه وهمو عملي وهمو أخافنا كذي يا لوح المحفوظة مبينين يعني عاشرة لا نرى بالعالمين أبشت همو ينвисي بالعالمين بري ما هم وش كده مبرع عنده عثمان بن جهزة صلاة كده ينвисي كأبرو ساعات داري في آتي بخدين همو شتيات يACHE همو شتيات ينвисين على كتب عمري ودي الله رفعة وجفة الصحف وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بل كمفسر كمفاسرة قلت يا او أو ملايكات الرب العالمين داني كي يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هل أخفناك هل كل يورك كاين إلا ملايكتك يحوزر النميسين جاك يباش بيت أو عمل أو أخفنا باش بيت ملايكة رخي رأس النبي سيد، هكى يا خراب ترى خي شبه النبي سيد. ما خد بنى عثمان وبنى لني رب لوح صح كان بينا برا بري رب العالميني يسي بري هم مش شيكه. الحين جهزوا الصلاة مش ذي بينا برا بري أك. ديس صح منتشتكيش كما بلندي قلت وكل شيء أحسناه في إمام المبين هم منتشش رب العالمين كلا نبيسي يلميرن نبيسي أما رب العالمين لوح المحفوظ رجعناه لوح المحفوظ فخنا من من بطائرة دارو يسيبه ليش بيشتمه كتابك او يا مملق المحفوظ وچشتيكيش نايت اريده ان ديكي الدايه رب العالمين وذابزانين رب العالمين عن موزانين وديت ديتنا هموشتكي رب العالمين وزانينا بي قدرتابي ناشته الله عليه خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين